فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها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 وفي جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمثعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوا لهم وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَشَدّ قُوَّةً وَأَكْثَر ظُلْمًا مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَكَ أَهْلُكُهَا فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ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 ومنهم من يستمع إليك حتى إذا قرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبعوا الله على أقلوبهم واتبعوا أهوا الَّذِينَ اهْتَدَوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يُنظَرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ آنَفَتْ إِذَا جَاءَتْهُمْ دَكَّتْ فَقَدْ جَاءَتْ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ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 فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُم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 الحاسب الذين في فِي مرض الا يخرج الله اضلالهم ولئن شاء اولى اريناكهم فلعرفتهم بسمائهم ولا تعرفن لهم في لحن القول والله يعلم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو وَأَخْبِرُكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا رَسُولَهُ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن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 تنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله العني وأنتم الفقراء وَلَوْ يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَفْعَلُونَ أَمْ